أسباط الأمما وأوحينا إلى موسى إذ أن يضرب عصاك الحجر فانبجست منه عشرة عينا قد علم كل ناس مشربوا وظلنا عليهم الغنى. ذلوا قلوا من طريبات ما وزقناكم وما ولوا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ويبقين لهم مسكن غنم القور يتولوا من حيث شت وقولوا وقولوا فظة ودخل الباب سددا نغفر لكم نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فابتلى الذين ظلموا من قولا ويرى الذي قيل لهم فاصنع عليهم رجزا من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حي كانوا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبنهم بما كانوا